Book two 80: kymmentä Adjektiivejä kolme Al-sifat thalata. thalata Hänellä on koira. Hänellä on koira هي لديها كلب. كويرا أنيسو. الكلب كبير. الكلب كبير. هانيلا أنيسو كويرا. هي لديها كلب كبير. هي لديها كلب كبير. هانيلا أنطالو. هي لديها بيت. Hia on beit. talo. on pieni Elbeitu Hänellä Elbeit, pieni talo. Hänellä on pieni talo. Hia, on pieni talo. Hia, on pieni talo. Hänellä hotellissa. Hua Jescon fi Fundok Hotelli on halpa. El Fundok Rahis. El Fundok Rahis. Hän asuu halvassa hotellissa. Hua Jescon fi Fundokin Rahis. Hua Jescon fi funduk Rahis. هنلا هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. عطون كاليس. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. هنلا كاليس هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. هان لوكا رومانيا. هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. رومانيا تولسا. الرواية مملة. الرواية مملة. هان لوكا تولسا رومانيا. هو يقرأ رواية مملة هو يقرأ رواية مملة هن <تصفيق> هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما elokuva <تصفيق> الفيلم مثير الفيلم <تصفيق> مثير hän katsoo jännittävää elokuvaa. هي tusähidu filmen مثيرا. هي تشاهد filmen مثيرا. Webbisivultamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.